119. وأنكم غير موجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 110. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذًا سَلْخُوا الْأَشْكَرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعِدُوا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 ذَلِكَ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 120. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 111. إن الله يحب المتقين 112. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 119. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 110. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم 112. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 113. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 114. غيظ قلوبهم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 111. والله خبير بما تعملون 112. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 113. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون 114.